قال وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام فقال نعم وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش أن لا تقتلوا احدا أشاروا إليه بالأمان لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال ما خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو يقول مالك رحمه الله هذا سمع رأى علجا فقال مطرس إذا كان لا يعرف مطرس ولا يعرف لغته وليس هناك لغة تفاهم إلا بالإشارة فأشار إليه بأم بما يفهم منه الأمان هل الأمان بالإشارة يعتبر أم لا فقال نعم إذا كانت الإشارة تفهم بين الطرفين حتى قال بعض العلماء لو أن المسلم قال للكافر إن وقفت قتلتك فظن الكافر أنه أمان هو ليس توقع هذا فقال إن وقفت لي قتلتك فظن الكافر أن هذا أمان له فوقف فقتله فهو لاقد للعهد اذا كل ما يمكن أن يفهمه العدو بالأمان فهو معتبر ولو كانت لغة خطأ ولو فهم خطأ العبرة بأن يفهم العدو موضوع الأمان فإذا أشار إليه إشارة أو كتب إليه كتاب وألقاها إليه أو أي معنى من المعاني التي يفهم بها بأنه في مأمن فلا ينبغي له أن يغدر به بعد ذلك أنتم تعلمون الآن يا أخوان في بعض الجيوش أو بعض المعارك قد يصعب تعميم الأمان أو الإنذار أو كذا وربما تقوم بعض الطائرات وتلقي المنشورات هذه المنشورات ليست موقعة من قائد وليست موقعة من أمير وليست موقعة من إمام إذا قرأت وفهم ما فيها بأن فيها أمان أصبح العدو آمنا بإلقاء هذه المنشورات. ما دام الذي ألقاها من جيش المسلمين فلو أن طيارا حمل منشورات بتأمين جماعة راح يضربها فلهم الأمان بذلك وهل ذلك يتنافى مع الإمام أو مع ولي أمر المسلمين ما لم يكن ولي أمر المسلمين نفى إعطاء الأمان لأحد فهذا أمان ماضي أما إذا حذر وقال لا تؤمنوا عدوا في هذه المنطق لا أحد يعطي أمانا لأحد في هذه المنطقة فجاء إنسان ومئة شخص واعطوا أمان لواحد لا قيمة لأمانهم هذا ولولي الأمر نقض هذا الأمان لأنه حذرهم من أن يؤمنوا احدا في هذه المنطقة إذن أصل الأمان من حيث هو راجع لولي الأمر فإذا تركه شاركه فيه الجميع كأنه أقرهم ابتداءا أما إذا نفاه ومنعهم فلا يحق لأحد أن يفتات عليه ومن افتات عليه فهو باطل قال إني أرى أن يتقدم إلى الجيوش أن لا تفكروا أحدا إليه بالأمان يقول مالك وإني أرى أن يتقدم للجيوش أي أمراء الجيوش أن يخبروا الجنود والمقاتلة اعلموا بأنكم إذا تقدمتم بأمان لأحد فلا تقتلوه يعني تنبيه وتجديد هذا التنبيه عندك قبل كل معركة حتى لا ينسوا ذلك أو لا يجهلوا حكمه. لا. قال لأن الاشاره عندي بمنزله الكلام. يقول مالك لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام. هذه قاعدة شرعية أي قاعدة فقهية. إذا قال مالك الإشارة عندي بمنزلة الكلام قد يكون شخص اخرس لا يتكلم وإذا وجد اثنان لا يتفاهمان باللسان صارت لغتهم إيش الإشارة اذا هذه الإشارة إذا تعاقدا في بيع وشراء إذا تعاقدا في نكاح أو طلاق بالإشارة يصح هذا العقد ولا لا يصح العقد باتفاق كما قال ملك الإشارة كالكلام يقول الفقهاء الأبكم إذا أراد أن يذبح ولا تقول مما لم ينترش بسم الله عليه وهذا الذي يذبح وهو لا ينطق بسم الله هل تصح دبيحته أم لا يقول الحنابلة أو إسحاق بن راهوي يقول يشير بيده إلى السماء كأنه يشير إلى الله سبحانه وكأنه يسم الله كأنه يقول بسم الله ويدبح فتكون إشارته إلى السماء معبره عن قوله بسم الله إذن الإشارة بمنزلة الكلام متى إذا تعذر الكلام أو وجدت إشارة تخل محل العبارة وعندنا في نكاح البكر وإذنها إيش لا إشارة ولا عبارة إذن الإشارات والعبارات ما هي إلا قوالب تدل على معانيها نعم قال ما خطر قوم بالعهد الا صلى الله عليه وسلم ما خطر قوم أو خفر قوم أي خفر أو خطر أو خفر قوم العهد أي نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم العدو أو إلا سلط عليهم عدوهم هناك معان يا إخوان الله سبحانه وتعالى جعلها أسباب لعقوبات تتناسب معها وفي هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سواء كان موقوفا عليه فهو حبر الأمة او كان له حكم الرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يعطينا قاعدة وهي معاملة الانسان بنقيض قصده لماذا يخفر الناس العهد لماذا يقدرون بمن امنوا انما يريد الظفر حينما يؤمن العدو ويخفر ذمته أو يخون عهدا أو يضيع أمانه وينقضه معه ومعد أن يؤمنه يقتله لأي شيء يقتله يريد أن يظفر على العدو لكنه أخذ طريقا غير سليم حينما أمنته كأنك أعطيت أمان الله ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم وصاياه لأمراء الجيوش بأنه إذا نزل وحاصر قوم وأرادوا أن ينزلوا على عهد الله وعهد رسوله أو يعطيهم ذمة الله وذمة رسوله لا يفعل ذلك يقول تعطيهم عهدك أنت وتنزلهم على ذمتك أنت فإنك لا تدري اتصيب عهد الله فيهم ام لا وان خفرت خفرت ذمتك انت لم تخفر ذمه الله وذمه رسوله لان ذمه الله وذمه رسوله عظيمه فلا ينبغي لانسان ان يعطي امانا بسم الله او يعطي ذمه الله وذمه رسوله ثم يقدر بعد ذلك لانه يكون بمثابه من غدر بذمه الله وبذمه رسول الله ومن يفعل ذلك من الذي يكون عدوه هل هو المشرك الذي يقاتله ام الله سبحانه وتعالى الذي اعطى باسمه ثم نقض يكون كانه يعادي رب العالمين اذن ابن عباس يقول ما خطر قوم العهد الا سلط عليهم عدوه لماذا معاملة لهم بنقيض قصدهم إن كنتم تخفرون الذم وتنقضون العهود من أجل أن تنفصروا على العدو لا الله يعين عدوكم عليكم ولماذا هل العدو أولى لله من المسلمين لا ولكن لما أعطوا الأمان والأمان باسم الله ونقض عهد الله كان عدوا لله وليس مقاتلا في سبيل الله وهكذا أيها الاخوه جاءت آثار أخرى ما طفف قوم الكيل والميزان إلا أخذوا بايش بالسنين لماذا لأنهم يطففون الكيل ويبخسون الوزن يريدون الزيادة فيعاملهم الله بنقيض القصد فيمسك عليهم الماء والمطر من السماء فيعيشون في سنين جدبة لكن إذا أوفوا الكيل ووفوا الوزن واعطوا الحقوق زائدة الله اكرم منهم اذا كان العبد الفقير المحتاج يعطي زيادة عن الحق فرب العزة من باب اولى يعطي اكثر واكثر وكذلك ما تفش الزنا في قوم الا اصيب بامراض لم تكن موجودة في اسلافهم وها هو الوقت الحاضر يؤيد واقع الحياة بان الامم التي تفشت فيها تلك المنكرات وفشت فيها تلك الفاحشة ظهرت فيهم امراض لم تكن معروفة من قبل بل وظهر فيهم المرض اليوم الذي عجزوا عن معرفة دوائه اودائه ما هو ما في حاجة ان نسميه الداء الذي ارهب اوروبا بكاملها والذي تفش او ظهر فيها واصبح العالم الغربي يعد الحالات التي تظهر في اوروبا بكاملها بالحالة الواحدة لماذا لعجزهم عن معرفة اصل فيروزه اي اصل مكروبه الاساسي وعجزهم عن معالجته واجمعوا باتفاقهم انه من اصيب به له ايام معدودة او اشهر معلومة لا يجاوز الستة الاشهر حتى يموت اذا ما فشزنا في قوم او الفاحشة في قوم الا ظهرت فيهم الامراض التي لم تكن تعرف من قبل وتتبع هذه الاشياء كثير ولكن يهمنا بان هناك حساب من الله وهناك معاملة للقوم او للامم او للجماعات ايا كانت ونقض العهد من الظلم ومن ضياع العدالة واذا اشتهر في المسلمين نقد العهد فبما يكون مكانهم في الامم ان مكانه المسلمين في الامم انما هي بوفاء الكلمه بوفاء العهد وشرف الكلمه اذا اعطوا كلمه فهي كما يقال قانون سار وهي حجه قائمه ويكفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم يكفي في عظمة الإسلام وتكريم المسلمين أن لو فردا واحدا من أربعمائة مليون الآن كما يقولون لو سرى عليهم نظام الإسلام واحد من أربعمائة مليون مسلم يعطي عهدا لكافر في قتال بين المسلمين والمشركين كان هذا عهد الواحد من أربعمائة مليون يسري على أربعمائة مليون بكاملها بأي عظمة هذا إلا بوحدة المسلمين وتضامنهم وترابطهم وتلاحمهم كالجسد الواحد كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا ما أعطى قائد أمانك أو إنسان أعطى أمان ونقض هذا الأمان سواء كان فردا في الجيش أو كان قائدا لجيش بكامله لماذا؟ إذا أعطى الأمان ووفى به يكون فرصة لعدوه ان يأمن جانبه والعدو اذا وجد نفسه في ضعف او وجد نفسه في مأذب يجد له بابا يلجأ اليه فاذا ما امن واستسلم سلم المسلمون من شر ويأتي بغيره اما اذا علم بان الامان لا قيمة له وانه ينقض وأنه بمثابة من يسلم نفسه لضرب عنقه فإنه يستأسد ولا يقبل هذا الأمان فتكون المضارة راجعه على من؟ على المسلمين أنفسهم وهكذا يقول ابن عباس ويعطينا هذه القائدة وهي قائدة مضطردة في كثير من الأحكام الفقهية مما يترتب على هذه القاعده وهي معاملة الإنسان بنقيض قصد قالوا من قتل مورثه ليتعجل الميراث فلا ميراث له لماذا لألا يتعجل الناس قتل أو موت مورثيه فلو قتل أخ اخاه وكان وارثا فيه فلا ميراث له ولو قتل ولدا أباه أو والد ولده فلا ميراث له وكل ذي ميراث من الآخر إذا قتله حتى قال الشافعي رحمه الله ولو كان خطا ولو كان بسبب ولو شهد فيه قتل اخوه قتل عامدا متعمدا وشهد على اخي وثبت القصاص بسبب شهادته فهذا الشاهد لا يرث في اخي ولو كان قاضيا وعرضت عليه قضية اخيه قاتلا وحكم عليه بالقصاص لقتله فلا يرث في اخيه لانه حكم عليه بالقتل كل ذلك لأي شيء سدا للباب حتى لا يبادر أو يتسبب أحد في ميراث في قتل مورثه وعند غير الشافعي إنما يمنع من كان عمدا أو شبه عمد وكذلك صاحب الوقف والموصيلة وكذلك من تزوج امرأة في عدة زوجها الأول قبل أن تنقضي ودلس على وليها أو دلست هي على وليها وقالت خرجت من العدة وهي لم تخرج بعد وتزوجت شخصا اخر وعلم بذلك فرق بينهما ولا يجتمعان ابدا طيلة الحياة لا يجتمعان لماذا؟ لانها كتمت العدة تتعجل الزواج باخر فمنعت منه معاملة لها بنقيض قصدها تتعجلين لمحرم تحرمين منه الى الابد لألا يكتم النسوة عدة الله التي أمر بها وهكذا أمور تأتي في معاملة الإنسان بنقيض قصد وهكذا ابن عباس يذكر ذلك فيما بالأمان أنه ينبغي الحفاظ على الأمان ومن أعطى أمامنا الأمانا لا ينبغي له أن يغفر به ولا أن يغدر فيه والله تعالى أعلم